Minä olen hyvin iloinen, että näemme. Minä olen hyvin أطلقوا وقسم الله خيّوا حمد البلغ رسالة والدلانة وقسم الله بسك الأمة وظهرة على الحمد والقيدة وإلاك نهاري على القرآن إلى آلت وضعنا على محمدنا على أحد الملوط وقسم السلام عليكم الله وبركاته وقفنا في تغيير موضوع بنات عن حرف الراء وما ذلنا قرائتنا لحرف الراء هذا مهم كل حرف الراء من أشد ما عنا خد في وأول الراء المقام وأو الراء أو الراء الحساب ترقيم الراء إذا رسم حساب الراء ودرسنا أولا أن تكون الراء انقطت او لا او ان الراقي ممكن ينسيها الوالدين ولكن التفويض عن الرسم كله اكثر صورة ممكن نطبق فيها حكم الرؤيه حكم فان القمر الاثنين احنا دلوقتي عايزين القمر كده نقاهه مع بعض اسمعوا في حاجه ايه, ايه احنا عشان نطبق ها نطلع القمر نعم نعم، أجل مصحف برين، برين؟ أجل مصحف، مصحف خلي برين برين من إذا ما حنقول كده تقول بالله من الشي فار الرج من بينهم. أول كذي الهمد. هل كذي أم أم القرآن أول همد لا؟ هذا استعابه. إزاي والرقة عوده؟ أقول هم من غير ما شفتك. نقول من غير ما تكأ تكأ بعض البنات اللي بروارينها بتقول هي هي تمال مع ذلك لتينبت في petit باية الهمدة هذا الهمدى هو اقصى الحل بنعد مجتمعه قويه اا لنذهب وضرت فييت سنة أقل وضرت الهمدى ، ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا انا مع اخواة بتبنية ا آء، أعولو، أعولو، آء، آء، أعولو، أعولو. قلب الهمضي حرفية. لا أ... أ... ولا شد ولا شد رقعتها أوزيد رقعتها والآء. اسم خط. لا أقرأ حرفاً رقيق الآء. لا بأس ولا أعوذ أخطر مكانها أقصى الحق مع فتح المخر لأنها مفتر حاجة. فتح السبكين أعوذ بجول ملغات اللي بتخرق أعوذ أعوذ خطا بالبلد اللي قمت في القرآن قمت بس خطحة بتاعتي الحقبة خليتي الخطحة بتاعتي أعوذ ماتي فيها ماتي. وقالت اهو اهو اهو وقالت باب وهي فتحها موان تادي لعنى وقالت اقرأ بقى انها بتاع آه؟ اهو اتضم بتأوى العين من قضانية وقالت بابك اخذ بابك اهو اهو اهو هي مرهومة صحيحة لكن هذه اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرديم أولي وقت أعوذ بالجناس عند الحمس عين واو مدية حرفتين يعني أنت عشد أختلص الجانس لأهم لو اختلصت أعوذ وقفت صوت عليها أقول لي اخضر المد في جيل أحفل فيه اسم اسمه حفل إيه خفاق. يعني إيه يعني مدية حرفتين يعني واو المدية عند المدية حرفتين انت كثميعا بعدك صفح ضعف خليت ليه في صفح انت بعدك قول عن الخفاء في فرص من الخفاء من ايه؟ انت ما من الخفاء بين الخفاء والاختائي حد تقول انكم يهلم من خفاء بين الخفاء والاختائي الخفاء يتعلم عن الجوان ونحوظ منكمل تقريبا حرفتان يعني اعودوا تقرير اعود ايوه تاني وين اختفوا ده اليوم اللي فات مين ال ال ال ال ال دول دوي راند يتو فا بابا ضاع هو هنا لما اشكينا بعد تقرأ هتبقى تقرا يعني اختفاء يعني هي ضهر هي الهائيه هي انضار لان لم يرى زي ما يعمل زي يقول اون نشطه ولا هي ظهر زي من امن لا المون يعني اللي قلل المون يعطى للغنى مثل ايه من من الذي من, من؟ مم. عشان كده ان تكون بفاية من تكوني تهنة كذلك بفاية أخذها فعضونا هذه عشانة تجيبها لحظت يقول لغنى يقول لغنى من يقول من يقول افع المون بفاية حوضا ليش تجيبه يعني يلغن شديها وخذت اجاء وعنها شد إذا نطق اذا المساله هتجي دي وانا بقول حروف اللزم اول ا و ا و نطقها بالشعله بعض الناس بتكتب كلمه اول وطلعنا يبقى صوت لا إله إلا نشئ قان عين بعد عين عين حقيقي وين لله امدك ما استاذ قال لك في النطق ما مش معقول اصلا يبقى اعوذ بالله من الشيطان الايه من بالله بالله إيه مش بالله هي وبرضه مش جميل <تصفيق> هي بيحي. ده اهو وعلامه التبجيل لا كما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب بقا انا اعوذ بالله زي <تصفيق> كيمه إيه؟ يعني افلل من جوه فتح وقفت على الاخر من قدامك في هذا فيها كفان مش فيه لا لا بالله من الشيطان الرديم الشيطان الرديم الشيطان الرديم النور المحسورة بس ما ذكر هالشيء مشي الشيطان يير يير يير يير هي الشيطان يبني بعدها دون تكلم من الشيطان يمرادي لا تتكلم ليش الشيطان الرديء. أعود إلى بالله من الشيطان الرديء. جميل جدا. من الشيطان الرديء. الشيطان خلقت <الرجل> لي الشيطان. ما طولش لي أكل. الشيطان. الرجل> الشيطان نتفرج <الرجل> عليه. ايقان يا وادي اعوذ بالله من اشوفين عم ايه بقى صوتك بيجي رايحين دي عارفه يعني عمي في هنا ولا لا بالله لان هي <عملي> نقول له باللانه مين لا هي مستعجله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله يعني عارفه اللي انت اللي قررناها وقالوا تعالى نرجعنا شرفنا احنا حاضرين تعاوا في بالي جاي يوم واحسن فتحتي فتحت ابن فتين قدراني تعاوا بس بدنا مساعده الامر المدني بتقينا عندي هاو روبيناش شيك او يو وادي مين يقول لي ثاني ورقه هل اا بالله كان يقول ست انما تعلم ما قد ما ا ما هي للسيفاني فاضي انا اللي هعمله وعاملت الشيل فيه لا عندي 60 حبيب اس Allah. Alhamdulillah أول مرة نحكي مثل هذا، ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ من شو هذا؟ يمر، يمر. ما شاء الله يا لا ما لا، لا؟ أنا ما لا لا لا. لا هل هي حضرة النزمة؟ يالله، سهيرة، سهيرة، أنا ساعة سهيرة، يعني حضرة لها حشرة، اسم فيهم أسألتها بسلام، صدر أعوذ بالله إلى الشيطان الغوارين نتابع، قل مش عمر، بالله olen varma, että jää. Jää. Ai, niin. Niin, että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 لا.. لا.. أعوذ بالله من الشياطين الراجعين الشيط الخميرة بيها للغاية يا كمير أعوذ بالله لا انت ماذا انت بس انت عندك بالله انت عندك على طول مفخّن لا.. آآ.. مفخّن يا بنت انت ترفع على صح لم وسطا ريحة وسطا لا قولي لا آه. لا لا سماكوا ولا لا آه. لا اقراوا اول الايه شو جبتوا بس في دينه في الصباح اللي جنب التقرير اللي جنب التقرير ده اه شو جميله زي دي زي القمر يلا يا آه يعني في لانك سيدي بقعد يتبع شوية لقدام. يا الله ايمانك. اعودوا في الغالي للسيطال الغالي. منتزل كفك يا الله احسن من كان ما قرأت عليها حتى انها احسن لي مريحه احسن بكيفك ما نفسك بالفعل <متحدث> <متحدث> لو جنبها في موقف الصوره خرافه شكلها فاطمه بنت ايه يا بنات لو عايزين تروحوا معانا بعد هي ده بعد المحاضره هي كده بنات ما لا كلنا لا من معلوماتي نور نور هو أعوذ بالله إن الشيطان الرذيك دعوا أنه يكون حبيباً في رأيكم وإنه يكون حبيباً وإنه يكون حبيباً مع ماذا؟ هل تفعل؟ نجلاء، كيس نجلاء، نجلاء، كيس نجلاء، تعال، كيس كيس نجلاء في هنا، معه Betlejemportu, paikana, että on sinärahan tajunta, vii, maksua, vii, Ai, se on el-projekti. Kyllä, se on on طبخين ايه بقى هنعمل طبخين ايه يبقى قال ايه يبقى كده ازاي طبخين 2 لا كده قالوا طبخين يعني لأني ما تسفحيش هيك يا ريسي ما تقوميش في راضي ما سمي الكسر تكاثر كاثر إلا ما تكاثر فكي السطن كله الراضي تحت يريد انتني قطني علشان تكاثر الفكري دي بقى من مش راضي والفحارقة دي بتاعة الفتحة فبيتن دون قابل عن بعض الفتحة لكن الكاثر دي بقى جين، جي. جي. جي. جين، أيه، سمعين حكين الفكرة يا بنات؟ لما كسرت الخاتي الصوف لبنت الكتف لكن لما كت عم كده رادي. جي، بعد كسر الساعة مفطر مفطرها، راجي. يا بعوض العود لله ما شاء الله راجي اسم الله الرحمن الرحيم يا بعوض يا بعوض <تصفيق> أحترم التعب أنا الله القمر تكبر لخالص الرب. فتحنا صاحبك. طيب. إحنا أول حاجة قول مع بعض؟ أو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله نعمل بالتيقن راشني امري راشني ما قبلها مفتوحه في في نقصه قصر اي انا يمكن بما صح انت اي اي نعم يا هو الذروه ذاتي ساعه والذق يا قرد يا قرد يا قرد يا قرد يا قرد يا قرد يا قرد يا قرد يا يا يا يا الوسطي بين الطائرات وبين الكائنات أحضر هذا مثلاً، ما هي اللي هي بتحضر بتحضر ما اللي عشان يليهم ذا، اشتغل المخاري، وزي طريها. أحسن، جرّأنا، أعلى، جرّأنا، من الأعلى طريها، ما في ثلاثه حتى ها نعم اذن من وحده يتو Saman yhtäpituinen. Joo, joo, joo. Joo. They Ent tota don't know what on the house is that he has been got the record. It must have been a أي ما هو الصوت؟ تاء. تاء. تاء. تاء. تاء. تاء. تاء. تاء. تاء. تاء. تاء. تاء. تاء. تاء. تاء. تاء. تاء. يعني انا سعيده لان الكبار باظاؤوا ما شاء الله قواتنا هي قدام على الستا حد لا لا مش كبار قوي لا ما قاموا ان الله سنه فرق من <مزدحت microphones> <أخلي>. امل <أمني. مزدحت> <مزدحت>, كذلك أنا أقول لك فورا ذاتي تي تي تي لا تقصد مشكلة هذه فائلة بلوقتي مش تي تي تحب الثامر تحب الثامر أدن من فتحكين من كده لما الكلمة تختلف منها فتحكين فتحكين فتحكين هذه الفتحكين كاملة عندك الوقت فأمسوحة ومسوحة يوريء ويكون مستمر ايه؟ يا مستمر بفترمه من يخلقها يا على أكل يبقى من لهذه ما أقرأش يا نابر يا نابر يا نابر يمكننا أن يقول من أول واعي من أول هنزة Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. Jäämiä. أحواء لكم أحواء لكم أيها مريض أيها كل أمر مستقيم طيب ورحب جاء من الأنباء الواحد اللي كان جاي يعني طب انا بشتغل انا عايز هو باشمهندس هني اقرا الايه بعد كده لكن كده اسمك معناته انا وكمان ده كمان قال لي مين يا قاهري بقى دي؟ كمان ده اللي هو بادئ بقى صح بعد كل البناء دي يا بقى يا عامل روشتة ب تعالى قرصته في خلال الحرب الصمعات التي تفضلين ليش باء تفضلين يجب أن تفضلين يجب أن تفضلين باء آ... باء باء قولي باء قولي باء قولي باء قولي باء الفباليقه الثاني قولي اشتغل با باء في بطاق من يقرأ الحكمة البالغة؟ خليناك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 on tottuu, on ymmärränyt, ja الثاني الثاني يا بنا وظلت فيها راح اختيش <أسفر> قولها بالحنادة بنتك مع باش قولها قولي نفس الآية هنا تاتا وانا عز تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا تحضر هذا هذا ولا عنه يوما يدعون يوما يدعون داعي لا شيء نقص أحتفمنا بالجديد بالشعر هذا إلى سيئن روح انتازة تجدت المخلصة طيب الشعب أبقى وهو ولا مِنَ رأس طمع يخلون من الأجلال كأنهم جراء جراء جلد تأشير هل يخطي الآية هل والشاعا ابصارهم يخرجون منم يخرجون يخرجون يخرجون من الابدا يخرجون من يخرجون لما اقول لك يخرجون يخرجون ما يخرجون من يخرجون من الأجداد يخرجون يخرجون من الأجداد أجداد دار قل لي دار قل لي دار إنت أنت محرم أنت أمانك بعدها أعطاها أكثر مخصوصا من ما تبعرف يجب أن على يخرجون من الأجداث كأنهم جراد وانتشر تعَلْ أَبْحَارُهُمْ يَطْعُدُونَ مِنَ الْأَجْدَاءِ كَأَنْتَهُمْ كَأَنْتَهُمْ تَرَادُونَ كَسِيرٌ نتابع خلي قعدة تبقى مستعيها للباع يقول تاب أي تاب أن تابعون لل يله عنين قلبي من اغرب مظاهره مين ده ولها باقي المره مظاهره نط بقى لجنه جايهنا عقبالكم فين الكلمه <تصفيق> يا قولوا الناس يقولوا انا احسن يا لا يسلم ذا مشذاب حد يقرأي حافة وإيه هنا بلدك مع هذه الفتاة وإيه هنا؟ طب لا شوي، طب الوقت أين طب الحال؟ هم أحسن الحفوة أين يريدك؟ Jatketaan jatketaan, joo. Eli jäätyä. on vahva. Me pystymme jäätyä, mutta se on نحن هنا <تصفيق> <تصفيق> لو أنها قرأ عندي ورش يقول كافرون كافرون كافرون كافرون كافرون كافرون كافرون لكن عندي بيت ايه إلا عنده واشرية مطلوبة لمن أباها مطلوبة فإيا قطينة قطينة واشرية مطلوبة ما يضحف يقولوا ليكا <صح. تصفيق> مطلوبة هذا المطلوبة كذبت عبدههم وقالوا وقالوا مجنون والذي يجب الملقفة كذلك ما ما hän teki ainoa koe, se on se. Jäänee, jos jäämäänne katsokaa, jäänee. Jäänee, jäänee, jäänee, سريع جميلاً ناعماً ناعماً سريعاً ربهم فداعوا بذهن أني مولون من أين أخرج من أين أراه يبي أكل فداع لا عجب ولا محب علم ولا ولا دكت علم فداع فداع فداعا نخشأ المدر انت أداعا ما يخدمتنا ظن لقرأة المدر فداعا فداعا خطني ببعض رفع في هذه ما كلين عند إسم مدر منصليش المدر منهما؟ لن على المدرسال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 كانوا بيجيبوا دي اللي كانت هنا في ايه فين اه ده سلفه ده ده ده ده ده ده ده ده ده مين اللي بيخرب البنات دي كده طبيعه يا بنات ما ينفعش فدع على على على لا تشكوا من الاطعام المدي من اخرها لا تشكوا دي ما تجيش الماده قوله فدع دع فدع وليس ندعان على لو بقى المدي عايده كده صحيح فدع ربك Täällä, o, voit jäädä. Hän rukoilee, että hän فدعا, رب فَدَعَا رَبَّهُ دَعَا مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَتَحْنَا, فتحنا, فتحنا, فتحنا, فتحنا, فتحنا niin, niin, niin, niin. Mutta koko, koko, koko, koko. تخذ منها أول ما تنشي جائعة تنشي الجائعة عندها نشي وتنتميش عشان الأولى في المبارك تنشي جائعة يوما هذا هذا يجري على طيب هناخد الآن بعد كلا بدا قد رحص حسّ عالقته وقد سأومن الأرض عيونا فلتقل ما خلي بركهم من عيون بنات شو ترى هذول من <متشف يألونة> كسر روح روح روح يروح يعيش هي رئي حين اوكلتنا فانفقوا وادخلو الرسول لا رئيونا احنا نقرا الحص وعون يبقى هنا في زي الماء على أمر قد قدر. وحمل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 تكنت <تصفيقان> من على على ذاك وتكنت في <الفيريد>. اعيوننا ذاك امنا كان في <تصفيق> ضي ابيك مكتوي بركني من ضحى عيني ذاك تكنت ولقد فهل من مباكر من يقرأ هالي سلمة وإنه ولقد ترقناها آية من مزاكل. مزاكل. مزاكل. مزاكل. مزاكل.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 ومسك إنها بالطق للغاية، ومسك إنها بشأن خرق الخرق، ومسك عشان نضيش وغشاش ده ما بشأنها بالسلمة ومسك هي عيدة جديد، درجة معينة، وهي بسك إن النهوذة هي عملة وقومة إيه؟ محبولة مسك إنها حسن نضيش ومسك إنها حسن الخرق، ومسك لا مريطة جيدة يا جبهة خرجة، وذلك المسألة لإتمعنا للغاية، النيه عمة والله والله يعني الواحد بيشيل قطين وبعدين بتاع البلايص مصاريف ولا يعمل ايه ايوه يا كارن احنا وصلنا له ده من شويه نرجع تاني للشاشه اقرئ القران وقل أن ربنا يهدي الرشاشه وهي نفس الدنة التنية مغرباً لما تستطيع تفتح في راسة أو تفتح في راسة أو ثلاثة مئة للشغل وخلفة أو تفتح في راسة إلا إسماء علينا نفع حسنًا رفض ينضي يسبحان الله وغير مكون محاوليك ناشت أما ربي يعني الكبير يعني كل هذا يسويه، يعني, يعني, يعني في كل شيء، في كل شيء، يعني مني ما هو كل شيء عندهم، كل هذا هو كل شيء عندهم، يعني أهم حاجة لو عندي كليات كتير الجامعة لو خلاص كل شيء قصير، والمرة جيت للدراسة، قصير الموضوع والمرة جيت عندي جامعة، كذا، بس بس شغلة تانية ما ليش أهم من هذا ما جا في الدنيا، في الجامعة. هذه هي من الاستغراق لكنه ليس كل روبي في الحال الضروره لكن اذا كان عذابي بدون كيف كان عذابي ونوءه قهاري كان عذابي ونوءه ايوه هي بتطلع بصوت طب ايه صوت طب وانا ما هذا Ai, kauan. Anna minulle. Anna minulle. Anna minulle. Anna <سؤال> امم مكتوبه مكتوبه مرتبه اولى كتب ده ان لا لا بعض دي بعض انا معايا اولى لا ايه عشان كده يعني عشان كده متخصص بالقراءه ايه كل الرماص كلهم رقم في ايدان ان الترقيه اولى اولى واحد ولا قاديات تهنى القر انا لي في كتاب واحد رايحين القرص عايشين طيب عندنا قاعده كمان سابت عام ففيحان عذاب لا عزاب لا عزاب فإنا أرسلنا عليه مريحا صرا إن أقول آليم إذا صح إن أكيد تلو بسيطة كده يا بناس ويبتقل إنه عملة قاعدة <تصفيق> إنه عملة قاعدة اثناث هي النور من الايه من الجو يعني قرار الحارس وقرار الايه التن مع فتحة كبتانية وبأينا اثناث يكون انه مزء مزء اثناث تناث Varkausviikin päivänä viikinä viikinä klo vii. Ajo lähdetään. Käydään. Käydään. Käydään.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 kun sitä tapahtuu, ei tapahtu. لا إذا ان إذا من Kohtaa, onko se? En tiedä. En tiedä. En tiedä. En رقم الله صلى الله عليه وسلم قصة الله أذكت وهو ورسك يوجي أذكت بعض الناس أقول في لتذكت وعليه رجلين وعليه أذكت يذن الله وعليه أذكت أذكت بعض الناس أذكت بعض ashir in in first ashir in baina in walif paper baina الله الله الله